على بوك مارك دوت كوم انا مركزش انا ما لفزيش اما انتوا عارفين تر منكم طول عمر مشجل ما بدشش انا بره كل اللي فات كانت تغفلات وانا كنت مش فايق ليكو بعد اللي دار خدت الكرار وخلصت معلمت عليكو ابعيد بعيد, بعيد وعيش وحيد مش لاقي راكي في وسطي الله الوطيل مفيش مستحيل ومش عاجبين بعديكو والله يا عيب دانا دا لو غريب مش هتعمل ومعايا كده خالص دانا قلت مني خيب تظني ابعيد عني بقى ابنائك مكفايا كل دانا دا قلبي للفلوس كانت اني فوز صافي وما فيش تغزير طبعا غرور مالوش دكتوريا اللي جاب مصير انا ما اتكسلش انا ما اتكسلش اما انتوا قاعدين في كتير منكم طول عمري بشغل ما باتشجلش انا برضه فين وانتوا فينكم في النار بسد ما احتاجش حل ده انا لو بموت مش هكلم دغري اللي جاله حكايته على الله وانتوا بصراحه كيف جالسي سمعنا حسة انا عايز اشوف لك صدراما لنخل في ضر سلمة وحر انام يا حيلك ماما الوحش مقدو السنة عقدو النجش بضرامة في القلب نور السنة سايف بصمة وعلامة عازف أول يوسف أشاق بشاف راح والعمر راح بالناس مش راسي عشرت ناس ملاش أساس عملوني باليازي طبع السفار بان في الزهار ما تحل عم راسي اكرف يا ناقص انت عالبايز عاوي لو شايف نفس عاسي لا هلو ولا كل اللي جبك على شمسي في بعض تمام كل بعض مع بعض لي غامل الحلوي رابطالو غل بطالو خويتي مش ناقصه خيبات نايله ما تشرفوش وما تتعشروش والبعضكم بتطنبينه ده انا من انا بو كشا خليكوا عالمين يا اخويا بتنسوا ده اللي في شبح الإسماعيلية وزغزغة سعال لهين غزلوا المصري بلوك الحصري ومسيطرين بالحوض ولا أي سند حاتم وبنطط في الفوتوشوب حصريا على موقع ماراجنات دوت كوم